الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد طول لا اله الا هو اليه المصير احمده واشكره هو السميع البصير واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالدين الحق والكتاب هدى وذكرى لأولي الالباب صلى الله عليه وعلى الاله والاصحاب ومن اقتفى الاثر الى يوم الحساب اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون كلنا ذو خطا وكل بني ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون والله رحيم الرحمن وسعت رحمته كل شيء لما كنا كذلك وكان الله ذلك جواد كريم غفور رحيم اقتضت رحمته سبحانه ان ينعم على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب والسيئات فلا تنتهي مناسبه الا وتعقبها اخرى بالامس القريب ودع المسلمون فريضه من اعظم الفرائض عباده جليله فاز بها من فاز وسبق من سبق وحرم فضله وحرم فضلها من حرم ورحلت قلوب وابدان الى تلك البقاع والبلدان واشرب واشربت اعناق لتعانق بيت الله الحرام ولكن قد كان ما كان عباد الله انقضت فريضه الحج بافضالها وانعامها ومغفر ومغفرتها فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ولكن عسى الا يكون الركب كثير والحاج قليل كما قال عمر بن عبد العزيز نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع وان يعم ما غير الحاج بواسع فضله عباد الله لان انقضت ايام الحج وايامه الغر فهناك مناسبات اخرى ستعقبه وبين تلك المناسبات فرص متاعيه يستفيد منها المؤمن ويضيعها الغافل المؤمن المؤمن لا يغتر ولا يفتر هذه الفرص في كل ان وفي كل وقت اسباب لمغفره الذنوب واسباب للنجاه من النار واسباب موجبات للجنه تدفع عن المسلم الياس والقنوط من رحمه الله تعالى وتسارع به الى مغفره الله ورضوانه الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين عباد الله الاسلام يهدي ما كان قبله والهجره وتهديم ما كان قبلها والحج المبرور واذا ذكرت الله عند سماع الاذان وغفر لك عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام ديناً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه رواه مسلم ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ومن وافق قوله سمع الله لمن حمده قول الملائكة غفر له قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ومن صلى ركعتين لا سهو فيهما غفر له قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا سهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد وحسنه الالباني عباد الله الاجتماع على ذكر الله من اسباب مغفره الذنوب وذكر الله قراءه القران وحلق العلم قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه الا قيل لهم قوموا مغفورا لكم رواه احمد وصححه الالباني وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله تعالى الا ناداهم مناد من السماء قوم مغفور لكم رواه احمد وصححه الالباني واذا مرض الانسان المسلم فاقعده مرضه عن اعمال صالحه كان يعملها كتبت له تلك الاعمال وغفرت له ذنوبه اذا احتسب ذلك المرض يقول الله تعالى في الحديث القدسي لملائكته انا قيدت عبدي انا قيدت عبدي بقيد من قيودي اي المرض فان اقبضه اغفر له وان اعافه فحين اذ يقعد لا ذنب له رواه الحاكم وحسنه الالباني عباد الله اذا كان ما مضى بعض بعض اسباب مغفره الذنوب فهناك اسباب موجبات للجنه تخول العبد باذن الله ورحمته لدخول جنة عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب فمن موجباتها بعد رحمه ارحم الرحيمين التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاها قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم ومن أحصى تسعةً وتسعين اسماً من أسماء الحسنى أي آمن بها وحفظها وعمل بها وبمقتضاها ودعى بها دخل الجنة إن لله تسعةً وتسعين اسماً مئةً إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة متفق عليه وليس معنى ذلك أنه سبحانه ليس له إلا تسعة وتسعين أسماء بل أسماء الله غير محصورة في عدد معين وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده لا يمكن أحد حصره ولا الإحاطة به عباد الله قراءة آية الكرسي دبر كل صلاه من موجبات دخول الجنه قال صلى الله عليه وسلم من قرأ ايه الكرسي في دبر كل صلاه مكتوبه لم يمنعه من دخول الجنه الا ان يموت رواه النسائي وصححه ابن حجر والصدقه حين يختم للعبد بها من موجبات الجنه قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنه رواه احمد وصححه الالباني وكفاله اليتيم والقيام عليه من موجبات دخول جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا واشار باصبعيه السبابه والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري وترك سؤال الناس شيئا وترك سؤال الناس شيئا والتوكل على الله في الامور كلها من موجباتها عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه فكان ثوبان لا يسال احدا شي لا يسال احدا شيء رواه ابو داود وصححه الالباني وكذا كان كثير من الصحابه يسقط صوت احدهم وهو على ناقته فينيخ بعيره ويتناوله ولا يسال احد ان يعطيه اياه وتلك لامر الله خصله عظيمه اذا اجتمعت مع التواضع بلغت بصاحبها مبلغها ومن اعظم موجبات الجنان حفظ الفرج واللسان قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي اضمن له الجنه رواه البخاري ومن برا من الكبر والغلول والدين ومن برا من الكبر والغلول والدين استحق جنه الله عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنه رواه الترمذي وصححه الالباني ومن صبر على فقد حبيب من ولد او صديق او عزيز لا جزاء له عند الله الا الجنه كما ورد ذلك عند البخاري عباد الله احبتي في الله ايماطه الاذى عن الطريق صدقه ولربما كانت سببا في دخول الجنه قال صلى الله عليه وسلم رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم ولربما رحم المسلم حيوانا بهيما فشكر الله صنيعه فادخله الجنه كما هو مشهور في حديث الكلب والبغي واذا تجاوز المسلم الموسر عن اخيه المعسر غفر الله له ورحمه فعن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنه فقيل له ما كنت ما كنت ما كنت تعمل قال اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر فكنت انظر المعسر واتجوز في السكه او في النقد فغفر الله له رواه مسلم واذا اطاعت المراه زوجها وقامت بحق ربها دخلت من اي ابواب الجنه شاءت كما ورد عند ابن عند ابن حبان وصححه الالباني واذا كانت المراه تحمل ولدها كرها وتضعه كرها فانها اذا ماتت في نفاسها على ولدها فهي شهيده وولدها يجرها بسرريها الى الجنه كما ورد عند احمد وحسنه الالباني اخوه الاخوه الاسلام اخوه الاسلام صاحب السلطان المقسط والرجل الرحيم رقيق القلب والعفيف المتعفف ذو العيال كل اولئك من اصحاب الجنه كما عند مسلم في صحيحه ومن سال الله الجنه ثلاثه ومن سال الله الجنه ثلاثه واستجار من النار ثلاثه قالت الجنه اللهم ادخله الجنه وقالت النار اللهم اجره من النار رواه الترمذي وصححه الالباني نسال الله الجنه ونعوذ به من النار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 وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله تلك عباد الله العروه الوثقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع النهج واقتفى الاثر اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه وقاه نارا تلظى الا واننا الا وانه سبحانه وتعالى قد جعل اسبابا تقي وتنجي صاحبها من النيران وذلك الفوز العظيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فاليك اخي المسلم بعضا من هذه الاعمال من مات له ثلاثه من الولد وصبر قال صلى الله عليه وسلم من دفن ثلاثه من الولد حرم الله عليه النار رواه الطبراني وصححه الالباني ومن عال ثلاث بنات او اخوات واحسن اليهم كن له سترا من النار كما روى ذلك البيهقي وصححه الالباني ومن ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار كما روى ذلك احمد وصححه الالباني اخوه الاسلام ليس في الميزان اثقل من حسن الخلق لذا قال صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار رواه الحاكم وصححه الالباني فجميل بالجميع ان يكونك خلقه صلى الله عليه وسلم في رفقه ورحمته ورافته بالمؤمنين عباد الله ان الصلاه عماد الدين ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ولكن من صلى 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق رواه الترمذي وحسسه وحسنه الالباني ومن منا من يحاول ذلك ويفعله من منا يجاهد نفسه ان تتصل له 40 يوما متواليه يدرك فيها تلك التكبيره العظيمه ربما تكون سهله ولكنها على اصحاب الهمم القليله ليست بالسهله بل عظيمه ولكن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب رحمه الله داوم على ذلك 40 سنه لا يوما واذا كان التخلف عن صلاه العصر والفجر وتاره العشاء من صفات المنافقين فقد ورد الحديث عن مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لي لي جنار لي لي جنار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاه الفجر وصلاه العصر يا ليت قومي يعلمون نعم اولئك الذين تفقدهم المساجد في تلك الصلاتين وربما زعم بعضهم أنه ملتزم بشرع الله أن يلتزى من هذا لمن يفوت أفضل الصلوات وأفضل الجماعات ولا يحضر إلى الجمعة إلا مع الإمام إخوة الإسلام تلك أسباب المغفرة وأسباب النجاة من النار ومجبات دخول الجنان وهناك أسباب كثيرة كثيرة لم نذكرها والمهم الذي ينبغي ان ننتبه له ان تلك الاسباب محفزات واسباب ومجال للسباق والتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن اخي احذر من الغرور والاعتماد عليها وعلى الاعمال الصالحه الاخرى واحذر الشرك فبرحمه الله بعد العمل تنال الجزاء واذا اصابك العجب واذا اصابك العجب احبط تعملك ونقضت غزلك من بعد قوه انكاث ولك في سلفك قدوه فهؤلاء المبشرون بالجنه المبشرون بالجنه من الصحابه رضوان الله عليهم لم يعجبوا بانفسهم ولم يتكلوا وانما خافوا وبكوا ورجوا وسالوا الله العفو وحسن الختام اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على سنته اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام انلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين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 اللهم أيده بنصرك اللهم أيده بنصرك اللهم أيده بنصرك وجندا من جندك يا رب العالمين اللهم عليك بالنصارى ومن نصرهم واليهود ومن هاودهم والشيعة الرافضة ومن شايعهم اللهم يا رب العالمين ان زرعهم قد نما اللهم امئذ له يدا من الحق حاصده اللهم بدد جهدهم وفرق جمعهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه